يتابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم والذين يرموون أزواجههم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم ولم يكن لهم شهداء إلا وهم فشهادة احدهم اربع شهادات بالله فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين ويدرء عنها العذاب، ويدرء أن تشهد أربع شهادات بالله، أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين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 عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل مرء منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم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 لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه أينا وهو عند الله عظيم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 لأول الفضل منكم والسعة أي يؤتوا للقرباء القربى أي والمساكين, والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا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 لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ الْسِّنَّةُ وَأَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ يَوْمَ يوفيهم يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولاد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 وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهم أو آباء بعولتهن أو آباء أو بني إخوانهن، أو بني أخواتهن، أو نسائهن، أو ما ملكت أيمانهن، او ما ملكت ايمانهم أو ما ملكت أيمانهن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 ولا تكره فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغو عرض الحياة الدنيا وَمَن يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَلَقَدْ أَنْذَرْنَاكُمْ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 مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري وقد من شجرة مباركة زيتونة مباركه زيتونه لا شرقيه ولا غربيه يكاد زيتها يضيء يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس نار نور لا نور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 والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاء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 فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على رجلين يَخْلُقُ اللَّهُ مَا على يخلق الله ما يشاء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 نا بالله وبرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولائك بالمؤمنين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 فَإِذَا تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ حُمِلُوهُ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِذْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْ كَمَا عَمِلوا الصالِحَاتِ لَيَسْتَخْلَفَنَّهُمْ لَيَسْتَخْلَفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ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 لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الارض ومأواهم النار وماواهم النار ولبئس المصير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 كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح فليس عليهن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 ولا على المريض حرج ولا على انفسكم أن تأكلوا من بيوتكم ان تاكلوا من بيوتكم او بيوت ابائكم او بيوت امهاتكم